أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المصلي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه باب جوازم المضارع قال, قال رحمه الله والجو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة ايها <كلم> الشرح <كلم> وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جزمة وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين القسم الأول يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني يجزم فعلين أما القسم الأول فستة أحرم السيد وحروف هذا يجهز مو لنفاع الوحيد وهي لم ولما وألم ولما ولام الأمر والدعاء ولا فنهي ودعاء وكلها حروف بإجباع المحادي أما لم فحرف نفي وجزم وقلب نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم حرف نفي وجزم وقلب ويكون فعل المضارع مجزوم بلم بلم وعلامه جزمه السكور وحركها من الكسر؟ تقايا السكيني ايه تقايا السكيني أعلم بأف الجواز بقلنا ثمانية عشر منها تجذب فعلا واحدا وهي لم، ولما، وألم، وألم، وألم، وألم، وألم، الأمر هو الدعاء، ولا فالنهي وكلها الحروف بإجمع نوحات أما لم فحركوا نفي وجزم وقلب نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم حركوا نفي وجزم وقلب ليكن فعل المضالع مجلون وعلمت جزمه السكون وحرك من كاس الالتقاء السكين وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا قل هذا لم حرف نفيهم والجزمين القلبي تؤمنوا فعل المضارع والعسو وعلم تجزميه حذف حذف لأنهم من نفع الخمسة تؤمنون أي أصلا وأما لما فحرفوا مثل لم في النفي والجزم والقلب لحوة قوله تعالى لما يذوقوا عذابي لما يذوقوا عذابي لما يقولون كنالي حرقون فيه وجزمين وقلبين ايه كيف كيف يعني كلمة لها في المظاهر المزهوب على ما جزميه حذب يعني هم من اللعبار الخمس وأما ألم الهم فهو ها هو كما لما بزف الواحد زيدت عليه همسه التقدير اذن لحق قوله تعالى ان نشرح لك صدرك ا ا ا لم هذيك الهمزه هذيك للتقليل الحمد لله للتقليل اذا آلم شرحنا المضارع الملزوم واما لما فهو لما لما هذه كما لما اللي فازت لنا فهو لما زيدت عليه الهمسه له لما احسن اليك لما احسن, أحسن إليك؟ يعني هذه كلام كان وراه يقرر فيه ماشي احسن لك وترت لك فيه لما أحسن فإنظر عزهم بألم وأم اللان فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر بالدعاء وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول فعل طلبا جازبا ونفرق بينهما أن الأمر يكون من الاعلى للاذنه كما في في الحديث فليقل خيرا فليقل خيرا او ليصمت ليقل هذه مذومه يقول با مذومه لام <تصفيق> <تصفيق> لام الامر هذا يكون من الاعلى للاذنه ابعل عليك الحاجه تقول منك ليا ايه بلي اقول خير او لي يصمت بس شيء لي يصمت ايه ايه او لي يصمت لي يصمت هذه ثاني فعل فان مضارع اللام لام الامر ايه ويصمت معنى مضارع مجزوم على مجزمه السكون وام الدعاء يعني لا لا لا يكون للدعاء وإما يكون للأمر الدعاء فيكون في من الأدنى للأعلى ليسا كي يدعي رب من الأدنى للأعلى لحوة تعالى ليقضي علينا ربك لأن هذه كلامة للأمر ويقضي فإن مضارع مزهور وعلى مزفز به حذف ويقضي وأما لا فقد كان المؤلفون أنها تأتي للنهي والدعاء إن يتكون للدعاء فإن يتكون للنهي وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتخير وانتقلنهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى من الأعلى تنهيه لفعل شيء نحو لا تخف لا هذه ناهيه تخف فعل مضارع مزوم وعلامه جزمه السكون لا تخف وهنا هي يعني لا لا لم لم لم, لم لا تاخذ لا تفعل لا تقولوا راعنا ليه هي لا نهي لا تغنو في دينك لا هذي كذلك نهية وأما الدعاء فيكون من الأعلى من الأدنى للعلى الدعاء يكون من الأدنى للعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا هذا شكي يقول لا لا تؤاخذنا لا هذه نهية في ولكن تنفي الدعاء لا تؤخرنا للدعاء هذي لا يقولوا للدعاء وقلوا جل شأنه ولا تحمل علينا إسلام يعني يا ربي لا تحمل علينا إسلام لا ندعاء لا ندعاء وتؤخرنا والله تحمل علينا على مجلوم السكوم هذو الستة اللي يجزبوه في الوحد أحاويتين أذركا نتكلم عن اللي يجزم فعلين وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرق وثانيهما جواب الشرق وجزاءه يعني تجزم هذه الباقية يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني نقوله وثانيهما جواب الشرطي وجزاؤه جواب الشرطي وجزاؤه فهو على أربعة أنواح النوع الأول يعني حرف باتفاق أو اللي سبقونا ستة يعني حروف باتفاق اتفاقنا أحد وهذا هنا النوع الأول حرفا باتفاع والنوع الثاني اسمه باتفاع والنوع الثالث حرفون على الأصح والنوع الراما اسمون على الأصح في خباب بين النوعات أما النوع الأول فهو إن إن هذه تجزبه فعلين الأول فعل الشر الثاني شبابه جزم أما النوع الأول فهو إين وحده؟ هذي تجزم فعلين وهو حرف نحو إن تذاكر تنجح إين؟ وشو أقول إن؟ حرفه جزم حرفه جزم حرفه جزم يجزم فعلين الأول فعل الشر والثاني شبابه فالسرط هو إن تذاكر تذاكر هذا هو فالسرط ذكر هذا سرط إذا طالعته وقرأته تنجح تنجح هو جواب السرط جواب السرط إن تذاكر تنجح فإن حرفوا سرط جازمين باتفاق مع الحالي يجزموا فعليين الأول فعلوا والثاني جوابوا هو جزء. جزبه. تذاكر هي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ب ان وعلمت جزبه السكون وفاعله ضمير مستتر كان وجوبا تقديره انت ان تذاكر ان وين تذاكر انت ما اسم يعني انت ذا ذا ذا كان تكون قيد انتم ذاكر قال والله اعرف وعلم مدزوم يكون وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره انت وتنجح هذا فعل جواب الشرط جواب الشرط جزاؤه جواب الشرط جزاؤه مزوم بان وعلمة جذبه السكون وفعله ضمير مستطن في وجوب تقديره أنت, أنت تنجح. تنجح إن تذاكير تنجح تنجحت هنا فيها ضمير مستطن إن الإنسان المخاطب هذا إن تذاكير تنجح وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم المتفق على أنه اسم فتسعة اسمع وهي من هذا اسم وما هو أي ومتى وأيان وأين وأنا حيث ما من وما وأي أين وأن من؟ اي 9 لمن وهما وايوم مات حيثما وقفت 9 كم مثال قولك من يكرم جاهره يحمد من يكرم جاهره يحمد من هذه اسم من يكرم, يكرم فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون من فعل الشرط من يكرم جاره من يكرم جاره هو فعل ويحمد هي جواب الشرط وجزاؤه توصل من يذاكر ينجح من يذاكر ينجح من وش قلنا يا اسم شروط الفعل شو ترجز تصرف الشروط فعلين يلي. الاول فعل الشرط وثاني جواب هو يذاكر فإن نجح مزوم وامه الجزميه الشروط وينجح جواب الشرط جواب الشرط وجزا وقلوه تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من فمن يعمل يعمل ايمزو مهناء من يراه جراه ايه من قال ذرة خيرا يراه يراه هي اللي بحرف اللّه ايه حرف العلّه ومثال ما قولوك Mâ tasnā tujze bihi. Mâ tasnā tujze bihi. Mâ hale kelalika? Ism, ismu şad. Ismu şad. Nizimu feli. Mâ tasnā tujze bihi. Mâ tasnā tujze bihi. Sembulu arad. Hrm, mersi وقد أشتغلت عنها جواب جزء تنشي من دمشيره؟ تنشي من الأليم مهدوم وفتحة قبلها دليل عليها لا تجزء ما تقرأ تستفيد منه كما لك اسمه شرم يزمه عليه تقرأ فعن الشرم و وتستفيد منه هي جواب السؤال كيفاش جا وما تنفقوا من خير يوفى لك ما اسمو شرط كذلك تنفقوا في المضارع مزوم وعلى ما تجزميه يعني هما لا دخل الخامس اواه جاوبني هو صح يا حفل حفل. حفل. مين مين مين ومثال اي امنوك اي كتاب تقرا هل تقراه هو على الشرط على وعلى مجزوم السكون اقرا تستفيد الشرط جزاء اي ما تدع فله الاسماء الحسنى اي كذلك هذا اسم شرط اي ما تدع فله الاسماء الحسنى يجوز الشرط فله الاسماء ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تهنى الرضا ربك نحن متى هذه وش قلت بها هاي صح تلزمو فعلين صح الأول تلتفت تلزم إلى جوابك تنل رضا ربك هذا اللي هي الجواب الجواب الشاعه انا ابن جلال وطلاع الثلايه متى اضع العمامه تعرفوني هذيك جلال بن يوسف اكيد ها تولى الخير و ظالم يعني جبار طارية. كان على الحال هكذا الخطار هذا قلنا انا ابن وجلاء وطلع سنايا متى اضاع العنان قلنا حل تعرفوني من يعني تهديد انا ابن وجلاء وطلع وطلع متى هذه محل شاهد متى اضاع بك اسوشلت اسمه أعضاعي هي, هي فلسط وهنا أمها مكسور ما حركة بكسر اتقال ساكنة اتقال تعرفوني هي أجهوة أجهوة أجهوة أجهوة ونزوم بحث النور لأنهم لا تفعل فلسط من الوقاية أصدقوا ومثال ايانا قولك ايانا تلقاني اكرمك ايانا مثلك هاي يزم أيانا تلقاني اكرمك تلقاني هي فعل شرط ايام مزومه علامه جزمه يا تلقان تلقان اه قال هو قوه الجذب صح ما تعليل به الريح وتنجلي فايانا كذلك ما تعليل هي فعل شال ان سي دي توك ومثال اينما اعونك اينما تتوجه تلقى صديقا اينما اينما تتوجه يعني هذه على المكان يا أينما تتوجه تلقى صديقا تتوجه هو فعل شرط شر. تلقى صديقا تلقى اياه جلب <تصفيق> تعالى اين يوجه لا ياتي بخير اينما يوجهوا اينما التزموا فعله يوجههم هي فعل سد لا ياتي بخير او لا جو لا ياتي ياتي الدور شكل المضارع على منجز بيه حظ هي كسره يدرككم الموت اينما كذلك وتكونوا هي بهذا الشكل يدرككم يدرككم موضوع والجزء ايه يدرككم وتكونكم حيثما اول الساعد حيثما تستقيم يقدّر لك الله نجاحاً في غابير الأزمان حيث ما هذه تنزل فعلاً تستقيم؟ بالسرط جواب السرط يقدر, يقدّر لك الله نجاحاً في غابير الأزمان ومثال كيفما قولك كيفما تكون الأمة يكون البلاد كيف تكون الامات يكون الولاد كيف ما تجي تجمع فحلين تكون فعل فعل الشرط مجهول على تكون الأمة... الامه يكون الولاد يكون هي جواب الشرط كيف تكون الام تكون الولاد الامه هذيك كان وكان صح الولاد كيما تكون نيتك يكون ثواب الله لك كيفما كيفما هي تكون نيتك كيفما تاكل هي هذا نيتك ياكل هي جوشيك الله يكون ثواب الله لك وين على هذه الاسماء التسعه اذا لك هذا في الشعر خاصه اذا كما قال مولاه كذلك ضروره تلحق قبل الشعر تستغني اغناك يا كريم بو كامل غناء فاذا تصيبك حصى الزتون فتجملي فاذا هذه تصيبك هي رفعه فتجملي يعني في شرط الله دارنا ذات الشهر يعني الشهر هي اذا تصبك هذيك القمله غير بين البيت نتاع الشهر استغني ما اغناك ربك بالغنا فإذا تصبك هذا محل الشهر فاذا تصبك هاي تصبك هذيك فعل الشهر تو هي العامله اذا تصبك خصاصا فتجمدي تجمدي هي شتوخ الصبر جدا وام النوع الثالث وهو ماقتني فيه في انه اسم او حرف ولا اصح انه حرف فذلك حرف واحد وهو اذما الاصح انه حرف اذما ومثاله قول الشاعر وإنك إذ نا تأتي ما أنت آمر به تلف من إياك تأمر آتيا وإنك إذ ما تأتيك إن ما, تأتي ما, <تصفيق> ما عليه يلا <تصفيق> حلو شط نزجي الزيمو فعلي تأتي يارشف ايوه نزوم عالم بقى ولكي يجيء صح. وهم النوع الرابع وهو لا اختلف في انه اسم او حرف. والاصح انه اسم. فذانك كلمه واحده. وهي مهنا. ومثالها قوله تعالى: مهنا تاتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتينا به من حين و بها فما نحن لك بمؤمنين هي شيء ف Gran Habiy Muhammad و مهما تأتينا ها فها الشأن فما نحن لك بمؤمنين جواب были جوابник و قول الشهر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذنب إجمع وإنك بهما تعطي إذاً أفعل مهما إذاً أدوات صد من أدوى مهما تعطي فعل المضارح مجهوم وعلى ما تجهز به؟ <تصفيق> سجية قبل حالة انسو الله هو فرجك أنا أنا. نال منتهذ مجمع نال هو جواجه وبالصعب يا الله قبل بركة سبحانه ربك الله بيزة تمنسفون السلام عن الموصلين والحمد لله رب العالمين الله أزالك باب المضارع وَجَزْمُهُ إِذَا أَرَدْتَ الْجَزْمَا بِلَمْ وَلَمَّا وَأَلَمْ أَلَمَّا وَلَا مِلَمْرِ وَالدُّعَاءِ ثُمَّ لا فِي النَّهِي وَالدُّعَاءِ مِلْتَ الْآمَلَا وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَأَنَّا مَذْمَّا أَيٍّ مَتَا أَيَّانَ أَيْنَ إِلْمَا وَحَيْثُ مَا وَكَيْثَ مَا ذا في الشعر لا في نفث <تصفيق> <تصفيق> ان